اللهم بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وعليه المصير يعلم ما في السماوات والارض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 كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعما الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلا وربي لا تبعثن ثم لتبعن بما عملتم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 ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب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 دي سن مصيب لا يصابا نصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع فَإِنِ انْتَهَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا فَنَبْلَغُ الْمُبِينُ اللَّهُ ازواجكم واولادكم عدو ولكم ان من ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتوفروا فان الله غفور رحيم والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولاءك فاولاء لَهُن ان تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْ لَكُمْ وَيَعْفُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ